يا هنى شهر المودة والعجور أولك رحمة والتالي الخير تام يا نياني ننتظرها بالشهور علي نكسب خلعين ما تنام علي نكسب خلعين ما تنام يا بشير من هلالها اللي هل نوره كل عام جيت رحمه وانفتح للخير دور تسعد المحروم أوقات الضرار تسعد المحروم أوقات الضرار يا مذكر غافلة في صدور قبل لا ترحل وتندم بالدوار فيك ليلة لو تبينها الحضور كان شفت الناس تزحف للقيام كان شفت الناس تزحف للقيام ما غلبهم حر أوجهم فتور من تأثر شد جسمه بالحزام يا عزايم شفتها وقت السحور لا تلي فرصه وعدت في الختام لا تلي فرصه في الختام يا هنا شهر الموعد والهجوم او عليك رحمه وتاني الخير ثاني انا ننتظرها بالشمال